بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا في لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد